الله يا إخوان ما يصنع الأبطال إلا المحافظة على الصلوات لا يصنع الأبطال إلا المحافظة على الصلوات رأى عمر رجلا يصلي يوما فلما انتهى من صلاته قال عمر جئوني بالرجل فلما وقف بين يدي عمر قال له عمر نريد أن نستخدمك في بعض أمورنا قال يا أمير المؤمنين أنا لا أصلح لجمع الصدقات وجمع الزكوات أنا لا أصلح إلا للموت في سبيل الله قال عمر من أجل هذا أردناك كيف عرفه؟ من صلاته عرف الرجل من صلاته من هو الرجل؟ الكل يعرفه النعمال ابن المقرن رضي الله عنه وأرضاه بطل نهى وبطل البطولات كلها كيف عرفه عمر؟ عرفه من صلاته ما الذي ينقصنا اليوم؟ ما الذي ينقص الفئة؟ المطالبة بتغيير الواقع المطلوب أنها تنضبط في صلاتها كم مرة تفوت تكبيرة لحرام؟ كم مرة تصلي في الصف الثاني؟ كم مرة تفوت الركعة؟ كم مرة تقضي السنن القبلية بعدية؟ كم مرة تفوتك الجماعة وتصلي في جماعة في آخر الصف؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في جماعة أربعين يوم يدرك تكبيرة الاحرام؟ كتبت له براءتان براءة من النار براءة من النفاق والله الذي لا إله إلا هو ما قرأت هذا الحديث إلا علمت مدى الإفلاق الذي نعانيه والله ما قرأت هذا الحديث إلا علمت مدى الإفلاس الذي نعانيه أربعين يوم لم نستطع أن ننتصر على أنفسنا ولا نلتزم بتكبرة الإحرام إذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة قال ابن القيم إذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة كشفت الأفكار وظهرت الأنواع وبانت الأسرار أما الصلاة المتقطعة أبدا والله لا تربي لا تربي رجال أين أنت من حديث ومن قول سعيد بن المسيب أربعين سنة ما فاتتني تكبيرة الاحرام الإحرام أنت من ميمون بن مهران وهو يقول لبناته في ساعة احتضاره على ماذا تبكون خمسين سنة ما فاتتني صلاة الجماعة انظر بارك الله فيك إيش اللي صنع هؤلاء الرجال لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح شعب بغير عقيدة ورق يدريه الرياح من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح صلاتنا تحتاج إلى مراجعة حسابات صلاتنا تحتاج إلى انضباط اعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر والسابقون السابقون يقول ابن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الأول فما بالأصحاء والأقوية يتأخرون إذا انضبطنا في صفوفنا مع صلاتنا سنستطيع أن نغير الواقع بإذن الله رب العالمين والله ما يصنع الرجال إلا الانضباط في صلاتهم مع تكبير الاحرام. ابدأ بارك الله فيك وحقق الأربعين تلوا تلوا الأربعين. ثم قال ينفقون ينفقون ليه؟ لأن أحب ما إلينا أموالنا أحب شيء إلى أنفسنا الأموال. إن لم تنفق في سبيل الله إيش قيمة الأموال؟ والله لن تنفعك الأموال وهي بين يديه. لن تنفعك إلا إذا خرجت في طاعة الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. حين جاء لها بشات فوزعتها كلها قال يا عائسة ماذا بقي منها قالت ذهبت كلها ولم يبقى إلا هذا قال قلب القولي بقيت كلها ولم يذهب إلا هذا وما أنفقتم من شيء إن الله يخلفه اليوم الدعوة تحتاج إلى بدل تحتاج إلى عطاء من منا وقف موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حين دعي إلى الصدقة يوم الجمع ننادى لإخراج الصدقات كأن الذي يخاطب بالكلام في النافقة من غيرنا نفتح المحفظة فنرى أقل الدرجات نعطيها في مرضى في الله جل في علاه ماذا أعطى أبو بكر أعطى المال كله ثقة ويقينا بالله ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله أبقيت لهم الله ورسوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأي شيء أحب إلينا من أموالنا وآية الشراء تقول الله اشترى إيش اشترى الأنفس والأموال على أن, يكون على أن يكون الثمن الجنة تأمل في حياة الصادق تأمل في حياة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تأمل في كلماته وهو يقول لا خير في كلمة تقولها لا تريد بها وجه الله ولا خير في درهم تنفقه لا تريد به وجه الله ثم أجمل هذا وقال لا خير في حياة تحياها لا تريد بها وجه الله إيه قيمة الحياة إلا من الله وإلى الله إيه قيمة الحياة إلا أنها تعطى للذي أعطاك الذي أعطاك كل شيء. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يوم أن شغلت الأمة فيما بينها البين ضاع الجهاد وضاعت الأمة سذر مذر وأصبحوا يتطاولون علينا يمين يمين ويسار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا تفرغت الأمة للجهاد وحد الله كلمتها وجمع قلبها على الحق. ليه لأنها توحد العدو تنشغل بعدوها فإذا تركت الجهاد انشغلت شغلت فيما بينها فيما بينها البين فاتقوا الله فأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون اجمع شملنا وحص صفنا لحدات بيننا اهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام، آمنا في أوطاننا، أصلح أمتنا ولاة عمودنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، وأختم بمزيد الشكر لشيخنا أتابه الله على ما قدم وقال، أسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناته، وأن يجعله خالص لوجهه الكريم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.